بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقينَ وَْمُنَافِ قاتِ وَْمُشكينَ وَْمُشْنِكَاتِ ال الَِّّينَ بِاللَّهِ غنَّ السَّوُ عَلَيهِمْ دَائِعَاتُ السَّو وَغَضِبًا اللههُ عَلَيهِم وَلعَنَهُم وَعدَّلَهُم جَهََّم.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 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يَدُ الله فوق أيديهم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 فأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لوله الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 لا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ لا لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا